ولو أنزلنا ملكا قضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل مما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنفركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد Qul innama hu allahu waheed, wa innani bari'um mimma tushrkuun. Al-lathin aatinahum al-kitab yarifunahum kama yarifun abnaahum. Al-lathin khasiruh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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا إلا أساطير الأولين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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم, لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا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 فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ تابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البذ والبحر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 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حتى, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَذِّقُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Ala lahul hukm wahhu asrarul hasibin. Qul maa yunadiikum min zulmatil bazz wal bahr tadaunuhu tazrro' wa khufya tadaunuhu tazrro' wa khufya. Tala in ajana min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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الْذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شيء ولكن ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به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 اولائك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراد من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي Keladiz setahu tehul Syaitanu fil arzhi hiran lehucabu yadzgunuhu ila alhudatina. Qul inna hudallahi huwa alhudah wa amirna li nuslima li Rabb alalamin wa an aqimu salatat taqoo wahu aladzhi وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرāءِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَتَتَخْذُ عَصْنَا مَنْآلِهَةً إِنِّی أَرَکَ وَقَوْمَکَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ وَكَذَلِكَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلِکُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِیکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ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 وكيف أصاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا مِنْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ Fai yakfir bia haa ulai, faduakkln bia kau ma liisu bia bkaafirin. Ulaik ala din hada Allah, fbihudaah muqtadin. Qul la asalukum alaihi ajran, inhu wa illa dzikraal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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كفيرا وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا آباؤكم قل لله قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 Lahat T Q T T A B I N A K U M W A Z L L A A N K U M M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 فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبّ متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات ودّنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه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 سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 Qad jaa'akum bcair min Rabbikum, fman abu sarf al-nafsihi, wman gamy faalaiha, wma ana alaiyku bihafiz. Wkhalikanu sarful ayyat, waliyauludarast, walinubayinahu liqoomi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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ما كانوا ليؤمنوا الا اي الله ولكن أكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجني يوحى بعضهم إلى بعض يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 ولا takulum yang belum diucapkan nama Allah, olehnya, dan Dia tidak berdosa. Dan tidaklah syaitan berbicara kepada orang-orang kafir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 Allahahu a'lam حيث Yajal ritsalatah, Syyucibul Ladinajramu cagaran عند Allah wa ghabu sedihu bima kano Ymkurun, Fman Yurdi Allahu ay Yehdihu Yshraph cadrahu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 قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 وهو الذي أنشأ جناتاً معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون ورماة متشابهاً وغير متشابه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 كُلُوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم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 ولا تقتلوا أولادكم من إملاءٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلّا بالحق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 مستقيم دين قيما ملة إبراهيم حنيف حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْيْقَاضِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ